الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وعاد بالطلع. فأنا سَقَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَةَ وَتَمَائِتَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَوَلَّ قُومَهَا صَوْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَوْفُلٍ فَهَلْ ترى لهم من كَبِيرَة فاقِعَة فَعَصَوْا رَبَّهُمْ إِنَّ في الجارية، لنجعلها لكم تبتغوا وتعيها وتعيها أدمو اذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ في وقعت واقعا وانشقت السماء فهي يومئذ وادية والملك على أرجائها ويحمل عوش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية فأما من موتي كتابه بلمين فيا اني ظننت اني مناه حسابيا فهو في العيشه رواقيا في جنه عاليه وقوفها داميه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم بما أسلت في الأيام قلياً وأمّما من أُوتِي كتابه بشماله فَيَقُولُ فَيَقُولُ يا ليتني لم أُوتَ كتابياً ولم أدل ما يا ليتها كانت الفضل ما أغنى عني المالية ألك عني سلطان خذوه فغلوا ذرعها سبعون دراعا تسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخب على طعام المسكين فليس له اليوم طعام إلا بالغسل لا يكله إلا القاطعون فلا تبصموا بما تبصرون وما لا تبصرون إنما هو لقول رسول كن وما أول شاعر قل لما تمنون ولا تقول كهن قل لما تذكرون من رب العالمين ولو تقول قل أقام لأخذنا منه بليم ثم نقطع ما منه الوتين فما من أحد معه حازين وإنه لتكوت من متكون وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحق مَنَّهُ لَحَقُّ يَقِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ